خلقتها الدنيا ولاني بندمان خليتها والناس فيها مفاتين ما عاد تلزمني ولو كنت سلطان لو الرجوني بالذهب والملايين وشلوني برضى ريشه الذل منها عقيدة في يا هدى الدين يا كيف بهنا والعداح الموطان وقدامهم داسة ديار المصلين سموها للتوحيد أصناف والوان من بعد ما عشنا عزه وتمكين الله يعيد أيام خالد وسلمان أيامها كنا نقود الميادين الشوق يدفعني لساحات الإيمان من نصر ولا عبير الرياحين متاع على الله التقي حور العيال حور الرقيقات ما بعدهم زين ممس من قبري من الإنس والجان لعوبة والريق أحلى من التين والقابعة ربعي وصحبي والاخوان في جوف طير خضر وسط بزاتين قصدي ابو هاجر وفيصا وراكان هاجر رجال اللي حمد حوزة الدين قصدي ابو هاجر وفيصا وراكان هكا الرجال اللي حمت حوزته الدين يالله انا راجيك يا رب الاحسان ابي الشهاده منزله فوق علين يالله انا راجيك يا رب الاحسان هذه الشهادة منزلة فوق علين طلقتها الدنيا ولاني بأدمان خويتها والناس فيها مفاتين